توقفنا في المره السابقه في باب التقفيم والترقيق عن التقفيم والترقيق قلنا هذا الباب باب سهل جدا حروف التقفيم سبعه حروف ايه مرققه بيطلع سبع حروف مفخمه ما عدا بعض اللي حرف اللام لا لفظ الجلاله والراء اللي هنتكلم الله لام لفظ الجلاله قلنا ليها حين مفخم واحيانا ترقق تفخم اذا جاء بعد ايه فتح او ضم زي قال الله زي ايه رسول الله زي عبد الله اللام هنا ايه مفخمه عشان جاء بعد فتح أو ايه او ضم جاء بعد ايه كسر او تنوين زي عبد الله ده عشان ايه قومنا الله ده ممكن احنا بيتقن الساكنات فبنكسر برده براء همز لفظ الجلاله الساكنات والكسمه النهارده ان شاء الله هناخد حكم ايه الراء والراء طويله شويه فنقسمها على هنبدا الله الذي فلا ده صوره ابراهيم الله الذي لا منه فخم برده بس بتكسر الهاء بقول لك لو, لو وصلتها بقى الف يبقى طبعا كان كخ عشان الناس المغرمه الى نقول باذن ربنا والصلاه للعزيز الحميد الله لو وصلت حميد الله يبقى انت لو وصلت هتعمل ايه؟ يبقى لا مضطر جل جلاله على الحميد الله فخ خلاص الايه؟ الله يبقى لم ايه؟ تفخر خلاص يبقى اللام هنا بتتبع ما قبلها اذا لا مكسور ترفع اذا ولو قلنا النهارة نأخذ الراء على عدة مرات لأنها قول الشيء. نأخذ الجزية الأولية حكم الراء. الراء الشيخ جول صحف 21 و 50. الراء الواردة في القرآن الكريم لها أربع حالات. الحالة الأولى أن يتبقى مرقخة دائما. والعكس مخمة دائما. لابقى الحالة الثانية مخمة دائما. إذا الراء يا إما تجي مرقخة دائما. ياما مفخمة دائما. يا إما تفخم او مترقق بس احيانا التطبيق يقدم واحنا التطبيق ايه يقدم يبقى لاكن حاله كده اربع اربع حالات الحاله الاولى مترقق دائم والثانيه تفخم في الثالثه فخم مترقق بس اللي رجح حاجه هي اتفخم مترقق بس التطقم مقدم او فخم مترقق والتطبيق ايه مقدم واللي هتيجي ان شاء الله بالايه هنا امثله ان شاء الله النهارده هناخد الحاله الاولى اللي هي ايه الراء المرقفة قولاً واحدة. الراء ايه? المرقفة. <تصفيق> لما تجي تجي الراء مع بعض بتتعده. يعني <تصفيق> الراء مع الراء. مثل ايه? بالا. ايه بيدي ايه? بتجيبها الغوام بس نكون الراء الاولية ايه? ساكنة. انما احنا نتكلم على الراء المرقفة. اول قسم من اقسال الراء المرقفة الراء المكسورة. الراء ايه? المكسورة. خلي بالك عشان انا نسأل. اكثر دي بقى نخلص على ربنا سهله يعني يعني السؤال ان هي سهله يبقى ما اعرفش كده انت طالب يعني اول حاجه اقرا الايه المكسوره زي رجال لا تلهيهم تجار ري ري شوف الراء بترمش اقرئ لا ري رجال لا تلهيهم تجار ري يبقى كانها ايه نص رايد تبقى لك يبقى الراء ايه والمقصوده اذا مثلا ايه هنيئا مري مرياء ترشي <mereld> مروي لا مري راء صغيره فلا ترققه ليله القدر خير لو وصفته ليله القدر راء مقصوره ايه ليله القدر خير من ال شهر يبقى الراء المقصوره دي اول ايه نوع اول قسم الاقسام الراء ايه المرققه المرققه بتنزل بمثال خالص تحت وكانها ايه نصره مش واكامله رجال ري رجال اه قل لك ايه اللي بنروح لقسم التاني? قل لك الراء المكسورة سواء كسرة اصلية او عارضة. اصلية زي رجال الراء مكسورة هي. عارضة يعني ايه? قل لك ايه? واذكر اسم ربك. واذكر بفعل ايه? امرهم. والامر الاول يجزن لانه وقع في, في ايه? في ايه? امر. ملاك? الجماعة بتعمل داع. يقول لك ما تنطل بشكل الامر ده وامر ده والسكن الحرف بتاع öß ر�الي دي femme?' والتين ال آك. وما وانوي ي peaceful اللي حصل. التقة الساكن بتاع الراقي السكن ده مع السكن متاعه بايه الاسم التي جاي بعدله. وهو الس اللي هي السين الساكن كل اللي هي الهاتف放心ه او السين الساكن. همالا لاسه لحالس من الص بعيد من نعمل ايه؟ ن نarle. نقص. فراع بعد لو كان السكنة باته ايه؟ مكسور. لو واعما قريب. فلما قسرت يوققت. انت جاز بيقول لك ايه? ورط الرأة اذا ما قسرت. ورط الرأة اذا ما ايه? قسرت. فهنا بيسموا الكسر الكسرة بتاع هنا كسرة اصلية ولا عرضها? عرضها. لانا مجلس موجود. عرض علينا الكسر بسبب الانتقاء ايه? الساجنات. انتبه لك. لا مستحق الحرف الشخص. اه? لا مستحق الحرف. لان احنا انت رفق احنا ان ايه? انت ربو العارضه دي ايه صدقنا نعم وذاري الذين اتخذوا اليهما لعبا ولهو في الارهاق يقول لهو واللعب في الحياه في الاراض مش كده يعني لهو مقدم فين hva er et sammen til røver på, og vi leverer på alt er band. Når du er den er kanskje analyseren er visst》en man han var på fd tilgjennive. Und gjør en motvådør. Nei? Der er stiknet mener skal hun hen blesom helvede. reh med fundamentalere. Sut så mye lyser omførelsen? 紫 ingen elektronik er ved du? Hvis 그럼 ansvar er den mal انتق الصفه الراء مع السكون ايه الا النون بتاع الذين يبقى لك فان انتق الصفه نعمل ايه لك صار حد طب على دار الذين على دار بقى بس الراء ساكنه اتوقف يبقى لك يبقى هنا ايه برضه السته اللي قبلها وافتر اسمها يبقى هنا الراء هنا كده مفتوحه واصلا من ال... طب عليها مسكنها مفخمه طيب قال لك اذا كانت قصه اصلية زي رجال ومريئه القدر خير او عارضه زي يذكر اسم ربك زي دار الذين او الحرف اللي باع بالراء مستعلي زي ردوانه من الله. الراء هنا مكسورة بس جيب علي ايه? حرف الضابة. ما لك? راح لديت لحوة تبقى لك امنا مولانا دي كلمة الصابة. الراء هنا بعدها الصابة. حرفه مستعلي زي الضابة ايه تعالي دوانه. ومنهم ايه في الراء بتعمل الصابة? متفخم. مش كلمة? مر صالة قرض da er akkurat også bekyrr. Nei det vil jeg redde inn høy fordi det Vei vi sier inn for. sending Estand! Så alt er det var en indikler at vi ser det ut sammen her. Fordi du er det ut som tund i kirデ da du Røde åbte med i systerdene delen inneld ave jeg redde inn høy بكسره الراء على طه ايه بتفرقها حتى لو اجيب بعدها حرف ايه استئلاء وريض من الله في ناس بتقا ايه وريض و لا فخم الراء تتلئ وريض ولي وري قراءه صغيره دي وريض ووال وتفخم الضاد وبعدين تراجع ترققه ايه والوا والالف وريض ووال ما تقولش وريض ووال وريض ووار علم من اللوعه العامه ده طب طب هي حب او قرآنية دي صح. دعم. بس هي دي ما زي كلمة الارض ضارف. لا ما هي ما تفخمها دوال. الضالة عشان انت عليها فبتدين الضالة عشان ما ما تختخيش. زي ما احنا قولنا بتبقى يا كاي قاربة وقال خلق الارض. الارض. خفيفة. ما تقولش ايه الارض. اللي انت كتمت الضالة خالص بيعت حيطة الاستطالة اللي فيها. الضرس استطالة والاستطاله من مسان كده ايه يفضل يلتحم يلتحم كده بالاسنان اللي فوق فانت لو كنت خاطف في اللسان بسرعه ما عملش صفه الاستطاله كان لازم كان لازم تكاينك عشان الاسنان هي تستطيل كله كده ويلتحم بالاسنان ايه الاسنان العليه يبقى لك يبقى هنا ايه بالقسم الاول القسم الثاني في الرائي المراققه الرائي الممالة الرائي ايه المماله وديت المماله ديت من الايه اللهجات اللي كانت موجوده عند وخفت العرب وافقت ووافقت هذه القراءات الايه بعض القراءات القرانيه زي ما احنا قلنا ان العرب لهجاته كانت متعدده والقران نزل بالتخفيف على هذه اللغه المتعدده فخاطب بعض هذه اللهجات التي كانت تقرا بالايه بالامال المل المل احنا قلنا الاماله بوحي انساجها اسماء الامالات ينطقوا كده لألسانهم كده. حتى بتوع الشام لغاية النبضة ينطقوا بإمالة كده. في كلامهم العادل في كلام القرآن. فجاءت غراءات قرآنية متواترة اللي هي خراءات حمزة والجسائي خلف العشق. وفقت هذه ايه اللي المعنى واحد. ولكن اختلفت ايه? كل نبضة. حتبال اختلفت ايه? كل نبضة. فهنا حافص امام حافص اللي حين نخرقنه. لم يقرا بالاماله في القران كله الا في موضع واحد صوره ايه هي بسم الله هي ايه مجراها مجريها, مجريها مجريها حتى لذلك رسمت في المصحف ايه لما تفتح المصحف وتشوف كلمه مجريها الكلام مرسومه كانها ايه نبره بتاع الايه ليه عشان يشير لهذه له القراءه اللي هي قراءه ايه المالد هتبقى مجريها كانها يا انت بتنطقها ياء انما لو ما نطقتهاش <تصفيق> مجروحه فرسمت بالنمره بتاعه الياء لتشير الى قراءه ايه الاماله التي قرأ بها بعض الايه القراء ووافقت بعض الايه الاهجام تبقى بالك فهذا الموضع هو الموضع الوحيد لمين لحفص يبقى بسم الله مجري مجري كانها هي مجريها ومرساها بسم الله مجريها ومرساها وقراءه <متحد> <تصفيق> المفصل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> انا اشرح الفصل ده الاول الاول ده كل متراجل ايمال كل متراجل لك يعني سواء هي التانيه سطحها غير في التحليل يعني فوق لبال يعني كل دي قراءات سطح احنا اللي قراءه بالليل دي ماله قولا فصلت. فلاس يقول لك ايه طبعا دي الافاء وجهات زي اهز ذكريني والله لا. اهز ذكريني والله اذن لكم الان بي اتفهل فيها الكسيم بينها اين از الشيط من شاوي. اه الان اهز ذكريني وفعل مد ايه. اركات ودن ارجع. اه ذكريني الله اذن لكم ستة حركات ودراجة. ست موابع هم الكلمات دي. اما اعجمية صورة الفصلات. مش فال ايه? التسهيل قول ايه باين خول الوحيد. تسهيل باس. اعجمية. انا بصغير. اعجمية. خلاص? دي من جزء من مين لحرص? اه? اعجمية. خطأ طبعا. خطأ. والهمزة خطأ. اعجمية خطأ. واعجمية خطأ. والتسهيل بين بين. يعني بين الهمزة. حركاتها. حركة الهمزة لفتحة كانتها اقلق صغرة كده. اه اه اه. كانت عملت الهمزة ايه? عملت اقلق في الهمزة كده. اعجمي. اعجمي. ديزبو التسهيل بين بين. يبقى الخطأ ايه? آه, اه. خطأ. والخطأ التاني اه. آه. خطأ برضي. حققت انت الهمزة كده. لا. مستعلمنا هازين ايه? التسهيل بين بين. يبقى تاني قسم في اروائي مرخصة اروائي ايه? المنوية. ولا مطالب بحفص ان كلمه ما جريها في صوره ايه جول خلاص الراء المكسوره اصلا وموقوف عليها وجه الروم والروم ده اللي زمان اللي هو الروم معناه ايه الاتيان بثلث الحركه فكان ايه بثلث الحركه <تصفيق> يعني مثلا اقول ايه ولا عصر الراء هنا ساكنه وبعدها جايه بعد فتح يبقى على طول ايه مفخمه ولا وان فجر وليال عشر را هنا ساكنه هو قبلها بقى ساكن ومفتوح يبقى هقوم بنفخ من الراء دي ماشي ولا عصر ففي الراء ديت لو جينا نوصل ولا عصر اللي بعدها الراء مكسوره لو عصر عصري بالعصر ايه مكسوره اهي بترق فقال لك علشان الراء دي كانت مكسوره اصلا فانت لو وقفت عليها زي ما الحاجه وجه ثاني وسمينا الراء وجه جايز مسميه ايه? الراوم. الراوم يعني ايه? ميتين بسلس الحرك. هنجيب تلت الحرك. حرج ايه مولانا? كسرة. مش كده هو العصري جنة. الراكة طب ايه بتصة دي بتاعوا بتدخلها في متاها كروج واشماموا بتاع ايه الموضوع ده? اه. انا مع دول. كان نقول لك لما الحرف يكون متحرك وصلة. بتجي توقف عليه. معناشي اعمل لحركة كده تبين وتتسكنه بقى. من اللي حاركة كده تبين الحارف ده كان مواصلة من مكسورة ولا ممور. فقاموا عاملين حكة ايه? الرون. انت تجيب تلت كسرة عشان تبين ان الحارف ده كان ايه? مكسورة. مكسورة انت ما وقفت عليه ضياط الكسرة. لا. والعصرة. والكسرة ليش هدائي. فقال لك ان اعني الواجهة تاني بالراون. اللي هو تلت كسر والعصري. والعصري. يسمع القريق دون البعيد. بيعرفوك تلت حاركة. عند انت كسر. او تلت ضمك. والقريج اسمعها دونه ايه؟ البعيد والفجر والليل اذا يسري يبقى واجه بالتسكان الخالص يسمون محض بلا راوم والاشمام والفجر والعصر يسر بالواجه الاول هو الواجه التاني مع الراوم والعصري والفجر ده القسم الراوم يفتقف الراوم يكون رأساتنا يأس بعد كسر اصلي انت كسر اصلي كسر ايه؟ عارم ومع رفتنا بينا فرعون. بلدك فرعون. الراب بتاع فرعون ديك في الفران كله مرتف. ليه؟ ديها رأساكنة بس جايب علي ايه؟ كسر أصلي. فاقه هي فاقه. حالف أصلي ما أصوله الكلمة اللي هي الفاقه. والفاق هي ايه؟ مكسورة. ما تقولش فرق. فرعون. لا فرعون. فرعون. بلدك رأى الراب ما يملعي. فرعون. فيرداوس. ماشي الراع برضه امرو حق. ميريا. كل دي راعة سكنة باستجابة عن ايه? كسر اصل. كسر. مير. ميريا. ميريا. ميريا. فيرداوس. فير خلاص? يبقى الراع هنا سكنة باستجابة عن كسر ايه? أصل. اصل. طيب دي بقى ايه موضوع اصل ايه وعرض ايه? في كسر عرض. كسر عرض هو ايه? كسر. هكذا مثلا في ايه الفجر. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي لوصلناها يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي المطمئنه شوف خليناها مراته شاهد اهو المطمئنه شوف الالف بتاعت الرجاعي. الهمزة اتوصل الى خط. اتوصل الى خط. يعني الهمزة واحد تباية بتاع الوقت م... ايه. ما ايه ندوب. افش همزة اوه؟ ما ايه؟ عواصة. مش فاشوها في عواصة. حلاس؟ طيب واحد يسأل سؤال ازاكي بالوقت. والوقت انت قلت. اللي رأي ما فاخر. طب انا يا عام الشيخ خدق برجاعي. انت احليك. الهمزة هنا ظهرت وما ظهرت. طيب الهمزه هنا ظهرت مفتوحه ولا مضمومه ولا مكسوره؟ مكسوره. كسر اصلي هو كسر هنا اي كده يبقى الرا هنا مثل ايه؟ انا راع زي جراعه الفاء مكسوره مين يا اللي مكسور انا لا هنا مفخم موجب ليه قال لك وعشان نوقف وجه تبدا برجعي حطيت الهمزه بتاع اللي هي إيه... اللي عوض اللي هي اصلا قدام الضرس عملتها انزل طه عشان فصار هذا الكسر كسرا عارض ليه لان الهمزه اصلا عارضه الهمزه مش موجوده معانا اصلا في النقطه واصله خد فلعروض الهمزه ايضا الكسره عارض ايه عارضه فالكسر هنا لا يرقق الراء فظل الراء على اصلها زي الايه بالتفخيم واصلا وبدا تبالك يا الهم مخ من ترجع وصل ارجع بدء بالك لو واحد قال لك كمان بتصري يقول لك السين ايه عارض يعني ايه عارض ان هذه الهمزه ليست همزه ايه قاه الهمزه واصل بس عندنا البدل ليها بتظهر فظهرت ايه الهمزه اللي <تبالك> <تبالك> <تبالك>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 <تصفيق> اوضع عفويلات التقليم ايه? الساكن بعد كس الساكن بعد الكس او المكسور. فالغين هنا جاء بعد كس. فتبع ضعيف. انا مش اقوى اقول ربي اغفر. لا اقول ربي. كان زمان المشاكل اختلفوا في المقرار بتاعت جمع الشبويت. مشيخ كوباري عمي. الشيخ, كوبار الشيخ زاكي ايه والشيخ المعضي الله ارحمه فكانوا اختلفوا في الغين ايه. واللي حسن هذا الخلاف الشيخ بيت خليل حقه رحمه الله. الشيخ غيزة كان لحبة كان برجل رحالة كان شيخ مقاري وكان بيلفه على المقاري بتاع الجمهورية كلها فكان بيه يحضر مقاية الشربين في الجامعة الشربين فالمشاق سألوه يا مولانا نقرأ أقول رب يغفر وقال أقول رب يغفر في الغيب يا فخما يا ضعيف قال لهم أقول رب يغفر كنتسمعها واضحة جدا من المشاق ومصحكم ربما الشيخ خصر يتشوفوا تمس معين فلانهم ايه ضعيف لأيه أنها ج مالك؟ مالك؟ لا برضو نفس نفسه كلهم بتراوم نفس المستور لا نفس المستور بس احنا زينا بكي احيانا السماع واللي بيه ايه انا باعتني باعتني السماعي لا صحيح اه ايه الراء جاي بعد كاسر فايه الفاء محسور فالراء هنا نعم الفاء ايه هم نققها هوسطا مروفا فقور ورد بيغ الفير ورحم بقور ورد بيغ الفير لو بعد كاسر مالك؟ سواء كانت اخر الكلمة زي اغفر دي او فرصة الكلامة زي هي فرعون وفردوش اللي احنا ومناها. طيب لو جات الرائد هي المرفقة دا هي بقى لها حرف استعجاب. لو دي بقى لها حرف استعجاب في جنب واحدة هنفخر زي مير صادة. يعني ما نقول ايه مير, مير زي مير يا. مير الرائد هنا مرفقة لانها سكنة بعد كاس. بس مير الرأى المرقاقها سيجيبها لها حرف الصاد بتاع حفاف المستعلي هيعمل, هيعمل ايه؟ هيعمل صعوبة لتضيط الرأى الرأى الضعف مع حرف الصاد القوى المستعلي فنقروا بعد قاعدة ونفخم الرأى هنا تبقى ايه؟ مر مر مر صادة قر قر لا قر فاص أنا في لايه؟ نفخمها يبقى لو الرأى المرقاقة تسأل انها ساكنة مع الكازم وفتقه مزيجي بقى لها حرف ايه? بقى لها حرف السعادة كلمة تانية. يعني بالصبر حرف السعادة كلمة واحدة ايه. نفس الكلة. حسن الوقت في الوقت في الوقت. اه لو قال لك بساني تصبر الرأي ده ايه? ملاحطاك عشان جينا عبدالله مكسور. ايه. صبر الجليل. بتاع فاصل ده ارجى بقى لها بتاع ايه? صبر. هل الصد هاي بتفخم الراحة لك لك. طرح ما في جهة الصبر واحد السعادة. كلمة ت على التطبيق يبقى الرقه تنتقل من التطقين للترقيه للترقين امتى لما يكون حرف السالف نفس الكلمه زي ما صاد زي ترطاط انما حرف السالف دي كلمه ثانيه منفصله فظار الايه مراقص بص دي صادرا جميله قص دي كبير رقه خاصه قص دي هنا برضو كلمة ايه مراقق. ويبقى بعدها الخاف حفظ شعالية في سخيمة تانية. الراء تظل ايه مراقق. ولا تصع عيد الخاف داكة للناس. خلاص? يبقى هنا برضو الراء مراقق اذا في اخر كلمة. ساكنة بقى بس. والجاء بعدها حفظ شعالية في كلمة كفرة تظل ايه مراقق. الراء في القسم السادس الراء الساكنة سكونة معارضة لأجل الوقف. سكون العارض لانه كان مسلا ايه? لينذر الراء مفتوحه اي وصل طب لو وقفت عليها لينذر لينذر ده راء هنا ايه ساكنه سكون ايه عارض مش زي ايه فصد الصبره الجميله راء هنا ايه ساكنه سكون اصلي انا واقف على لكن مفتوحه وصل هتبقى لك فالسكون العارض ده هو هل الراء الساكنه هنا رقق او اذا اوط نون غير ده حتى لو كانت مضمومه اصلا اه بصوره القمر منتشرون مضمونه اصلا اه لو وقفت عليها ايه ما بتنش اشيل شيل هنا ايه رقق لما جه ايه كاف فهو من كان سكون عارض انما مضمومه وسط ولو صار كان السكون عارض او اصلي طالما جت بعد كسر ترقق إيه كما عايز في الامثله السابقه فاذا نطق الناقو لوقفنا لو عليه ايه فاذا نطق نطق تيم ذلك لان الراء جايه بعد ايه كسر اصل خلاص سابع درس الراء الساكنه سكونها عارض لاجل الوقف على سكون صحيح ودي بتدرس تتق في صلاه الفجر والفجر Fy Claytonen er rette. Fy Beante og Gye staple er rette. mente.. S군 er rette. Høy hvis du er من kjen smået? Og frønt at rekte? Jaunes H Monte bli H nåes blyang? For det høy hos B. H factuk. Hve dette bevegelet er ليه مكسوره الربطه um? لا لما ساكن منها منها اللي قبل الحج الابن اللي قبلها اللي مكسور. ما مكسوره ما خلاص تبقى في الكلمه اللي بعدها الذي على الوقت سكنت بس السكون زي فجر وعشر. لا هنا ترابط لان ساكن صحيح ايه ساكن صحيح من حرف العلّة التلاتة اللي الألف ولوه لا <تصفيق> واليال. طالما اي حرف ساجن حرف العلّة التلاتة بتسميه ساكن ايه صحيح يعني مش حرف علّة من حرف بتوع العلّة. خلاص? يبقى لقي حجر الرأة جاء بعد ساكن الصحي اللي قال الجيم وجاء قال الجيم ايه كاسر. فلو الرأة جاء بعد كاسر بس ما ده هو لكاسر حرف ساكن. وساكن لو صحيح. بضر هنا ايه طلاب. فحجرة. حجرة. حجر. واللي زيها السحر. ما جئتم بالسحر الراء هنا ايه راء لساكن وجاي بعده ايه ح ساكن ضعيف بس قبل الحاء ايه سين مبسوط يبقى دي قسم سادس اهو اذا جت الساكن قبل الراء صن عرب ده اللي صحيح وقال لها ساكن صحيح ايه كاف كنت زي الحجر وزي السحر زي الديك اخر حاجه ما تطولش عليكم الراء ساكنه سكونا عارضا لاجل الوقف بعد ياء ماديه لين الياء الماديه اللي هي ايه الفرق بين ال oh, الياء الحمير المهجره معانا <تصفيق> الحمير والخيل والبغال والحمير الراء هنا بعد ياء مقصوره لا ياء وقبلها كسر تبقى لك زي مثلا نوحي قيره حروف المد الثلاثه موجوده في كلمه ايه الياء الياء هنا ماهي ماديه فالياء الماديه الياء بتختلف عن الياء اللي بعد حي حي هي الياء المخفيه الياء الماديه جايه بعد كسر روحي ايه حمير ياء هي جايه بعد ميم مكسوره اما الياء الماديه تيجي بعد فتح الياء اللي اما الياء اللي هنا بعد ايه فتح هتبقى لك زي قريش الياء هنا لايه هنا بعد ايه مفتوحه باء اللي هينا لينا اللي جايه بعدها بقى ايه مفتوح. يبقى قاعده كده عشان ما تنسهاش اللي بعد ايه كاس وليا اللي هنا تيجي بعد ايه فاء ياء المديه دي تيجي بعد ايه هي لو جت بعد ياء لينا او ياء لو وقفنا على الحمار هنا الحمار يبقى لاقي براه ايه وقف زي ايه لا ضير على ال اس قومه <تصفيق> ال ياء هنا ياء لينه جاي يا بعد ايه فاء باء الضاد مفتوحه اهي والراء هنا طرفه طرفه اهي يبقى الراء طرفه بزوق بعد ياء لينه او ياء ايه مديه كان في زمان ايه <مدينة> شيخ الله يرحمه كان غاوي تلوين الشيخ الدكتور ياسر يعرفه الشيخ حسن عبد الله الشيخ حسن عبد كان غاوي تلوين وكان دايما يروح يحضر البحار التسميه فالشيخ غير العدد ربنا يهمه حساله مره في صوره قلع عمران عشان نعود في نسبة زمادة عمروز بي في الفكوى يعني. الصوت قابل يا كل اللي هم مالك الملك يقول تبوينها من دشاء فالزمونها من دشاء والبعيد من دشاء. ودلو شاء ايه? ايه. الشيخ سيد قال له يا شيخ حسن. انتطيع ايه اللي هراء والان فخامه. فالشيخ حسن يا الشيخ السيد راح يسأله. الشيخ حسن عطاله دايك ينصدق بيما ابرحمة زمانة. ايه. فالشيخ سيد يسأله الشيخ حسن ده يميحول الشيخ عباري المنزل والشيخ سيد العريس والشيخ كاملوس والشيخ كبارتو زمان دوار غاوي تبويت وشعار جدا في التبويت خلاص؟ فالشيخ حسيد يسأله لأنه عارف براج المطفى أقف على بيالك الخير بالترقيق ولا بيالك الخير بالتفقيل فالشيخ حسن قال له لا اتفخم الرؤية يا شيخ سيد بعد ما شاهد سيد مشاهد الشيخ حسن اكتشف انه قفت خطأ يلي كان خير الرأي مرقاها. طلعين يدور على السيد البلد كله. والله يكلم جاء. انا حضرت الموقف ده بنفس الان مجانب. جاء مكتبه. وقال لقى ايمان مكتبه. وقال لقى راح في انت. له ليه? قال لي معناش مش خاطر. انا هدور عليك ان تجيبه. بس انت انا قابلته. قول الشيخ حسن يقول لك. <تسجد> يلي كان الخير الرأي مش مخخمة زي ما هو <تسجد> قال لك. <تسجد> ما استنكبش ان يعود عن اي فالراء اللي هي جايبه على خير او ماديه او الايه او الليل مرطقه ثمان اقسام ذاكروا كويس عشان نسال فيهم المره الجايه بس نسالهم النهارده عشان ما حدش ينسى لهم وان شاء الله المره الجايه هناخد الجزء الثاني ونحاول نخرج شويه عشان نطبق عمليا على حساب الراء جزاك الله خيرا صلى الله عليه وسلم تمام رئيس